ودنا نقضي لزوم الغانمين وأنصيناهم يسدون اللزوم موقع عطاءكم من يثمنا قادر يبقى ثمين فاططلعه منزله فوق النجوم ودنا نقضي لزوم الغانمين هم يا سدون ما على الدنيا مقيم مولعمن فرحيت الدنيا دنيه ما تدوم للذات القفكه على الدرب اليمين والراخ مهما تبي غرب لا حاصل فزعه ولا عذر سمين والحقايق عودت مثل الحلوم والنهاية هريح عدو ياسمين في شوارب من يحفظون السلوم والنهاية هريح عدو ياسمين في شوارب من يحفظون